وإنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون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 فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ بُطُونُ بِالدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرًا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ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 فتربصوا به حتى حين قال رب يصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارثت النور فاسلك فيها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 معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقر رب انزلني منزل مباركا وانت خير المنزلين ان في ذلك لايات وان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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره وأترفناهم, واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا الا بشر مثلكم ياكل من ما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعت بشرا مثلكم ان كنتم اذا لخاسرون ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيَّا تَهِّا هي تَلِمَا تُعَدُّونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَياةٌ الدُّنْيَا نَموتُ وَنَحيا وَمَا نَحْنُ بِمَبَعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجلٌ افترَى عَلَى اللَّهِ كَبِبو وَمَا نَحنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ صَرْني بِمَا كَذَبُونَ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 وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَمْلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أنما نمدهم به من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 11. 12. 13. 14. قد كانت 17. 17. عليكم، فكنتم على 21. 22. مستكبرين 22. 23. 23. 24. 24. 25. أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 ولقد أخذناهم بالعذاب فنستكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون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 قُرْبِ إِنْ مَا مَا يُعَدُّون رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَ كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعَلَ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ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 أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنْ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 فاتخلتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون